إلا تَفِرُوا يُعذِبُكُمْ عذاباً أليماً وَيَستَبدِلُ قوماً غَيرَكُمْ وَلا تَضُرُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ إلا توصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأن